الحاجز الأول، المشاعر السلبية هي تلك التي لا نجد متعه في تجربتها، ويمكن تعريفها بأنها مشاعر غير سارة أو, أو غير سعيدة، وتحدث للأفراد نتيجة تأثرهم السلبي تجاه حدث أو شخص ما،